بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زيد عليه ورتل القران ترتيلا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 ان كلم وجحيما وقعاما ذغصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اننا ارسلنا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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ أَمُّ فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِن هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وقائفه من الذين معك